ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيّة طائفة ويقولون طاعة فإذا بَيْتَ قَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ بَيْتَ قَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ والله يكتب مَا يَبِيتُ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ, وكيلا وكفى بالله, وكيلا وكفى بالله وكيلا أفلا وَلَ كَانَ مِنْ عنذِ غَلِلهِ لَ وَجَدُ فِيهِ خْتِلَ فَن كَثرا وَلَم كَانَ بِنْ عذِ غَيللَ وَجَدُ فِيِ خِْلََا فَن كَفير وَإذاَا جَأَهُمْ أَمرُم من الأمن أو الخوف أذاعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستمعون يطونه منهم ولن ترهم إلا قصتي ووالد يامر منهم لعنه الذين يستهزئون منكم ولولا فضل الله عليكم قليلا ولولا فضل الله عليك من ورحمته لتردع الشيطان الى قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرب ذي فقاتل شَريِّقِ سَيلَا تَنْتَظِرُ لَنَا سَتَوَارِي لِإِخْوَةِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ سَمَّ الذين, الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بأس تَمّ وَأَشَدّ تَنِيلَا وَاللَّهُ أَشَدّ تَمّ وَأَشَدّ تَنِيلَا مَن يَشْفَع شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا مَن يَشْفَع شَفَاعَةً حسنة سَيَخْفِيهُ نَظِيرُهُمْ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةٍ يَكُلُّهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ خَبِيرًا وَإِذَا حُيّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا جائي ان الله كان ع...